ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادرون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا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 والله محيط بالكافرين يكاد البرق يختف أبصارهم كلما أضاءلهم مشو فيه كلما أضاءلهم مشو فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم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 نزل من السماء ما وأنزل من السماء ما فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أمدا وأنتم تعلم وإن كنتم في ريب من ما نزلنا على عبدنا فأتاه بصورة من مثله ودعوش هداكم فأتاه بصورة من مثله ودعوش هداكم من دون الله إنكم صادقين.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 كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوب به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون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 هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء ثم استوى إلى السماء بِكُلِّ سبع سماوات وهو بكل شيء عليم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 ثم أرضهم على الملائكة فقال أنبئني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ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 وقلنا يا آدم سكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغداً وكل منها رغداً حيث شئت ما ولا تقرب هذه الشجرة ولا تقرب هذه فتكونا من الظالمين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 إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَمَنِ اهْتَدَى فَمَنِ ابْتَغَى غَيْرَ هُدَايَ فَأُولَٰئِكَ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 اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به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 وَإِنَّهَا لَكَبِيَاءٌ إِلَّا عَلَى الْقَاعِشِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُ رَبِّهِمْ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إلَيْهِ رَاجِعُونَ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 ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم نصر واذا جئناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يسومونكم سوء العذاب يذبعون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاكم من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنجيناكم وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ تَخَذَتُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ ثُمَّ تَخَذَتُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ أَفَأُنَا أَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنُقَمِّنَ لَكَ حَتَّى نَرَوْهَا جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّائِقَةُ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّائِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْتُمْ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 فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَغَدُوا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون واذا استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَنَفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا وَأُدْعِيَ لِمُكُلِّ أُنَاسٍ مَّشْرَبُهُ قُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نصبر عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ ادعوا لنا ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من وقثائها وفومها وفومها وعدسها وبصلها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 من والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحة فلهم أجوره عند ربهم فلهم أجوره عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها ذقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر ناظرين قال دع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابها علينا إن البقرة علينا وإنا إن شاء قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرف تثير الأرض ولا تسقي الحرف مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبعوها وما كادوا يفعلون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 وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَفَتَقْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ منهم هم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا ضلى بعضهم إلى بعض وَإِذًا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُ قَالَ أَتُحَدِّثُونَهُ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّكُمْ قَالَ أَتُحَدِّثُونَهُ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّكُمْ بِهِ عَيْنًا ذاب بكم افلا تعقلون او لا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم من لا يعلمون الكتاب الا اماني